أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء اذ كنتم أعداء فأَلَّ فَبَيْنَ قُل بِكُمْ فَأَصبَحتُم بِنْعومَتِهِ إخْوَانَا بِنْومَتِهِ إخْوانَ وَكُْتَُّ عَ شَفَ حُفْرَة مِنَ النَّ قاللَ شَفَاحُفرَة النَّارِ, شفا النار فَأَن قَذَكُل كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صَدَقَ الله العظيم رانو او فو او یو زلییا ستاسو ونه حضور ته د نوي اللب چې نومي دا وح ترسي هل ده چې تننده مقرې خللووب شو هم دا اللبام ففاده کې د محمد جمعما سااجاج چېله البدخپدو اداري او الاماه ويپي څخه فرږ ترتیب خل مجاهدو مله عبد صداد.